اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موتها مَوْتِهَا في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء معه والله ولي المتقين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 وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمِنْ جَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَنقُرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْنِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا كُتِبَ عَلَىٰ آبَائِنَا إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم،, وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم نقاء يومكم هذا، وقيل اليوم مأواكم النار ومالكم من صيد فلكم بأنكم اتخذتم آيات الله زوالا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها اليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض